بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن طلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان السماء رفعها ووضع الميزان ألا تطبع في الميزان وأقيم الوزن بالكفص ولا تكسر الميزان والأرض وضعها للأمام فيها فاتهة والنقل ذات الأدمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولقد إنسان من صلصان كالفصار وَقَالَ خالجان من ما جم من نار فبأي آل إغضبك ما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منه من لؤلؤ المرجان فبأي آل ربك مات كالذبان ولق الجوار المتجاة في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربك ما تكذبان، كل من عليها صان، ويبقى وجه ربك للجلال والإكرام. فبأي آلاء ربك تكذبان؟ يسألهم ما ما واس والارق كل يوم هو في شئ فبأي آلاء ربك ما تكذبان تنفروا لس أي وستقلان فبأي آلاء رب بكم ما تكذبان يا معشر الجن والانبي إن استطعتم أم تفزو من أقطار السماوات والأرض فانفزو لا تنفذون إلا فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما سواب من نار ولحات ولحات فلا تنتصران فبأي آلاء وكذبا فاذا شفقت السماء فكانت وغبته كالدهان رب ايجال ربكما تكذبا فيوم لا يسال عن ذنبا إنسو ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان نعرف المجرمون بثيماهم بثيماهم فيفض بالله واصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوقون بينها وبين حميل فَذِي أَيَّاتٌ لِّآل رَبِّكُم مَّا تُكَذِّبُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ ذو سال أفنان فبأي آل ربكما تكذبان فيهما عينان سجيران فبأي آل ربكما تكذبان فيهما م كل فاكهة زوجان، فبأي آل إربك ما تكذبان؟ متكئين على فرط ضائع، وامن استبرق، وجن نتين ذان فبأي آلاء ربيت ما تكذبان فيهن فاطرات الأرض لم يتنسوا إن سبق ولا كذبان كأنهن اليقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي كربان. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدارس فيهما عينان لنضاقتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكية ونخل ورمان فبأي آلاء تكذبان فيهن خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مكثورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثن إنتم قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف حب وَعَبَقَرِينِ حِسَان فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي